فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْ اِقْرَأُوا كِتَابِيَةً أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ذانية كلوا, كلوا واشربوا هنيئا بما لفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما اغنع عني ماليا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان طعام المسكين فليس له اليوم فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوا إلا الخاطئ